بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال المصنف رحمه الله متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق وقال أيضا مؤتلف متفق متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط إن هذا هو الحديث او النوع الثامن والعشرون والتاسع والعشرون اولا المتفق والمفترق ثانيا المؤتلف والمختلف المؤتلف والمختلف المتفق والمفترق المتفق اسم فاعل متفق يعني ماخوذ من الاتفاق والمفترق كذلك اسم فاعل وهو ضد الاتفاق ماخوذ من الافتراق يعني الضده يظهر حسنه ضده فالمتفق ضده ماذا المفترق المفترق ضده ماذا المتفق هذا اذا اريدنا نعرفه من جهه اللغه من جهه اللغه واضح المتفق في الاستلاح أن تتفق اسماء الروات أسماء وأسماء آباء فصاعدا. يعني أن تتفق خطا ولفظا وتختلف الأشخاص مثل أن تتفق أسماءهم وكناهم أو أسماءهم ونسبتهم. أما الاتفاق في الاسم فقط. فهذا وإن كان فيه إشكال إلا أنه قليل والتعريف إنما يكون على الغالب الذي هو مسار الإشكال أما إذا كان نادر الإشكال فيه نادر فلا يشمله التعريف بالأولوية وهو يعني إذا كان فيه إشكال إذا كان فيه إشكال يعني أن يكون المتفق أن يتفق في اللفظ والخط ولكن يفترق في المسميات أو قل اتفاق في الأسماء وافتراق في المسميات في المسميات وطبعا شريطة أن يوجد ذلك في عصر واحد وأن يشترك في شيخ واحد وراو واحد أمثلة كثيرة في هذا مثلا إذا اعتبرنا بأن المتفق والمفترق الحديث الذي اتفقت في سندي اسماء الروات يعني سواء كان لفظا أو كان خطا ولكن افترقت الأشخاص يعني الأشخاص والمسميات تكون مفترقة ليس متفقة لأن الاعتبار منصب على ماذا على الاتفاق الخطي على الاتفاق الخطي والحروف طبعا بقطع النظر على النقاط والشكل كما سياتي ان شاء الله مثلا انس بن مالك اسم انس بن مالك وطبعا انتم تذكرون ان الاسم مشيء هو المسمى وانا ما ندخلش في الخلاف اللي هو ناتج هل اسم وعي المسمى او الاسم ما يهم الان هنا ولكن أبين لكم شيئا واحدا وهذا سبق بينه على أن الإسم هو اللفظ والمسمى هو الذات افهموا لهذا الآن والمسمى الإسم هو اللفظ عن السادات والمسمى المرسوم بالذوات, المرسوم بالذوات واللفظ هو الاسم عن السادات فمثلا انس بن مالك اسم انس بن مالك اسم أنس يعني يطلق على اشخاص حتى قال بعض العلماء عددهم 10 ولكن الذي روى منهم الحديث خمسه يعني مثلا كين, كين بعضهم صحابه بحال انس الصحابي الانصاري وهذا اول معروف يعني خادم النبي عليه الصلاه والسلام والثاني صحابي أيضاً, صحابي أيضا له حديث واحد رواه أصحاب السنن والثالث والد الإمام مالك بن أنس لأن مالك بن أنس والرابع شيخ من أهل حمص وطبعا سياتي عندما يطلق شيخ في علم الحديث ماذا يراد به والخامس شيخ كوفي روى عن الأعمش وغيره روى عن أعمش وغيره هذهم اللي روى وخمسة يعني ما طبعا بما أنهم ما الحديث يعني لا داعي لي أن نضيع الوقت في ذكر أسمائهم فآنس بن مالك فيهم عشرة خمسة أشخاص روىو الحديث وخمسة يعني ما الحديث اذا خمسه هما اللي ذكرناها ذم رواه الحديث كذلك عندنا من الاسماء احمد يعني اذا كان اتفاق ايضا الاسماء يعني في أو أسماء هل احمد هذا يطلق على اشخاص سته وبعضهم قال أكثر بعضهم قال اكثر يعني احمد يطلق على اشخاص سته يعني بحال الخليل الخليل ايضا ابن أحمد يطلق على ستة أشخاص يعني بحال أحمد بن جعفر كذلك أربعة وهذاهم العجيب يعني أحمد بن جعفر وغيرهم يعني كيكونوا متعاصرين وكيكونوا من طبقة واحدة هذهم متعاصرون من طبقة واحدة من طبقة واحدة أحمد بن جعفر ابن أحمد بن حمدان كذلك قلنا أربعة وقلنا كانوا في عصر واحد وفي طبقة واحدة في طبقة واحدة كذلك أبو عمران الجوني هذن كذلك رجلان واحد بصري والثاني بغدادي كذلك أبو بكر بن عيش هما أيضا في علم الحديث ثلاثة ثلاثة إذن هذا فينا يتعلق بالاتفاق في الاسم الاتفاق وهناك أيضا قد يحصل الاتفاق في اسم الراوي واسم ابيه والنسب او والكنيان حال محمد بن عبد الله الأنصاري محمد بن عبد الله الأنصاري يعني في كتب الرجال هم أربعة, أربعة أشخاص أربعة أشخاص أولف نسب على أحمد بن زيد وابن سلامه والحنفي وغيرهم لذلك نسبوا إلى بني حنيفة وبعضهم نسبوا للمذهب وكذلك عبد الله عبد الله إذا أطلق فينظر اهل المدينة عندهم هو ابن عمر واهل مكه عندهم هو ابن الزبير واهل البصره عندهم هو ابن عباس واهل الكوفه عندهم هو ابن مسعود واهل خراسان عندهم هو ابن المبارك واهل مصر عندهم هو ابن عمرو بن العاص هذه مساله يعني فوائد هذه كتكون تتعلق في دقائق الاسناد وفي الرجال مثلا هناك فائدة كنت ذكرتها في قناص الشوارد الغالية هي طويلة لعلها الرقم الثلاثون مثلا محمد بن يوسف الفريابي إن كان يروي عن السفيانين وإن كان يروي عن السفيانين فإنه حين يطلق لا يريد إلا الثوري وحين يطلق لا يريد إلا الثوري كما ان البخاري يعني عندما يطلق مثلا محمد بن يوسف يطلق السفيان السفيانين ان في بعض الحين يقول سفيان الثوري سفيان ابن عيينه ولكن اذا اطلق حين يطلق فماذا يقصد به حين يطلق يريد به الثوري سفيان الثوري وكذلك البخاري عندما يطلق محمد بن يوسف لا يريد به إلا الفريابي أو الفريابي ولذلك قال الكرماني إن المراد بمحمد بن يوسف الراوي لهذا الحديث البيكندي فقالوا بأنه هذا وهام منه لأن البخاري حيث أطلق محمد بن يوسف لا يريد إلا الفريابي وإن كان يروي البخاري أيضا عن البيكندي عن البيكندي ومحمد أيضا إذا روى عن عبد الله بن المبارك فالمراد به محمد بن مقاتل المروازي ومحمد عن أبي معاوية الضرير فهو محمد سلام البيكندي بتخيف اللام ومحمد عن شعبه ابن الحجاج هكذا من دون نسبته فهو محمد نجعفر البصري يعني المعروف بغنضر بل أوسع من هذا أن نقول كل سند بصري فيه محمد نجعفر فهو غنضر إذن نزل الإشكال كل سند مدني بصري فيه محمد بن جعفر فهو غنضر فهو لكن إذا روى محمد بن جعفر عن سليمان بن بلال المدني فالمراد به محمد بن جعفر يعني ابن ابي كثير وليس بغنضر فهذا أيضا ممكن أن نقول قاعدة يعني تزيل هذا الإبهام والاشكال نقول كما قلنا في كل سند قلنا كل سند بصري فيه محمد جعفر فهو غندر ونقول في هذا أيضا كل سند مدني فيه محمد جعفر فهو المدني وليس غندر وإذا روى محمد عن أبي هريرا على الإطلاق أيضا فهو محمد نسيرين أبو بكر البصري ومحمد إذا روى عن جابر ابن عبد الله فالمراد به محمد المنكدر ابو بكر المكي ومحمد بن زياد اذا روى عن ابي هريره فالغالب هو الجماحي ومحمد اذا روى عن عبد الرزاق الصنعاني فالمراد به محمد بن سلام البيكندي وايضا اذا روى عنه ابن سليمان الكلابي فهو يحيى بن جعفر البيكندي وهنا لابد من وقفه لماذا للاعتراف بالفضل لأهله وقد كنت قلت في كتاب القناص صفحه 112 طبعا الأولى بأن محمد بن سلام البيكندي إذا روى عنه بن سليمان الكلابي قلنا إذا روى عبد الرزاق إذا روى عنه بن سليمان الكلابي فهو محمد بن سلام البيكندي هكذا كنت قد قلت فسألني بعض الاخوه فرجعت إلى ترجمة عبد الرزاق وطبعا على قلة المراجع عندنا داخل السجن فعلمت أنه يحيى بن جعفر البيكندي وليس محمد بن سلام البيكندي كما كنت قلت في الطبعة الأولى وطبعا جزى الله من نباني وأخونا الأستاذ الشيخ الأمجد الفلسطيني وذلك حينما سأله أخونا توحيد الأستاذ توحيد فأجابه بقوله الذي أعلمه أن ابن سلام البيكندي من طبقتي عبد الرزاق ولا أعلم عنه رواية فضلا على أن يكون مختصا به ويحيى ابن جعفر البيكندي من شيوخ البخاري الذين حدثوه الذين حدثوا عن عبد الرزاق الذين إذن الحق مع أخينا أمجد والله لأن أكون ذنبا في الحق أحب من أن أكون في الباطل كما قال أحد السلف وليس بيننا وبين الحق حجاب والله أرجع إلى الحق كما قال آخر أيضا وأنا صغير وأنا صغير ان الرجل الذي كان قد سئل كان في الجنازة حضر جنازة فسئل فأجاب فقال أحد الحضرين يا شيخنا لعل الجواب كذا وكذا فأطرق ثم رفع رأسه فقال لأن أرجع إلى الحق وأنا صغير يعني قال الحق معه واقر له بالحق وهكذا امثله كثيرة قد ذكرتها في كتاب كيف تفهم عقيدة كبد المعلم وأيضا علقت على الطبعة الثانية في كتاب القناص وهذا للتنبيه وللاعتراف لأهل الفضل فالفضل لله عز وجل ثم للأستاذين الفاضلين أمجد الفلسطيني والأستاذ توحيد ومحمود إذا روى عن ابن المبارك فما المراد به؟ المراد به محمود بن غيلان المروزي، وأحمد أيضا إذا روى عن عبد الله بن المبارك فهو أحمد بن محمد المروزي، يعني المعروف بالسمصار المشهور بمرضوي وحمد إذا وجد في صاح البخاري مفردا فالمراد به أحمد بن زيد البصري أبو إسماعيل وحمد بن سلام الكوفي لم يخرج له البخاري أحاديثه مسنادة إلا في المتابعات أما مسلم فما أكثر ما أخرج له مسنادة بل طارة يعني كيوقع إشكال يشكل معرفته في صحيح مسلم أما إذا كان في البخاري يعني فهو حماد بن زيد البصري لا الكوفي طبعا هذا مسلم وحميد إذا روى عن أنس فهو حميد بن أبي حميد الطويل البصري وحميد اذا روى عن ابي هريره فهو حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ويعقوب اذا كان شيخا للبخاري فهو يعقوب بن ابراهيم الدورقي ويعقوب اذا كان شيخ شيخ البخاري فهو يعقوب بن ابراهيم الزهري ويعقوب اذا روى عن ابي حازم فهو يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني واذا قال البخاري حدثنا سعيد فهو ابن يحيى ابن سعيد الاموي ومسدد البصري اذا روى عن يحيى ايضا في المراد به يحيى بن سعيد القطان ومالك بن انس اذا روى عن يحيى فهو يحيى المشهور هو يحيى بن سعيد الانصاري ويحيى اذا روى عن انس بن مالك فهو يحيى بن سعيد الأنصاري الانصاري ويحيى ايضا لاحظ عن عمرو بنت عبد الرحمن الأنصارية فهو يحيى بن سعيد الأنصاري ايضا كذلك نرجع إلى محمد محمد بن مثنى إذا روى عن يحيى فهو يحيى بن سعيد القطان ويحيى إذا روى عن أبي زرعان فهو يحيى بن سعيد بن حيان التمئ بن سعيد بن حيان التيمي أبو حيان بن سلام إذا روى عن يحيى فيحيا هو ابن أبي كثير في هو ابن أبي كثير وشيبان ابن عبد الرحمن النحوي إذا روى عن إحياء فهو ابن أبي كثير وإحياء ابن سعد القطان إذا روى عن عبيد الله فهو العمري أو العمري وليس المسعودي العمري وإحياء أيضا إذا روى عن عبد الرزاق الصنعاني فهو إحياء ابن موسى البلخي وسليمان إذا وجد في السند الكوفي عندما تجد في تجدون في السند الكوفي سليمان فهو الأعمش وإذا كان في السند المدني فهو سليمان بن بلال المدني وأيوم الثقتياني إذا روى عن محمد فهو محمد بن سيري البصري والإمام البخاري إذا روى عن إسحاق بن منصور فهو الكوسج لأن السلولي أعلى منه وإسحاق إذا روى عن عبد الرزاق فهو إسحاق بن نصر واسحاق اذا روى عن خالد فالمراد به اسحاق بن شاهين الواسطي وخالد هو ابن عبد الله الطحان الواسطي ايضا وخالد الواسطي هذا اذا روى عن سميه سميه يعني خالد اذا روى عن خالد فالمراد به خالد بن مهران ابو المنازل المعروف بالحذاء وكذلك خالد اذا روى عن عكرمة فهو الحذاء كما قلنا ويونس إذا روى عن الزوري فهو يونس بن يزيد الأيلي مشيش واحد اخر لا غيره ويونس عن الحسن لاحظوا يونس أيضا عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين يونس عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين فيونس هنا هو ابن عبيد البصري ابن عبيد البصري ويونس عن ابن عمر فهو يونس بن جبير الباهلي أبو غلاب البصري وسعيد إذا روى عن أبي هريرا على الإطلاق طبعا فهو سعيد المسيب وسعيد ابن أبي سعيد المقبري إذا روى عن أبي هريرا يذكر اسمه واسم أبيه ونسبته بخلاف سعيد ابن المسيب وسعيد أيضا إذا روى عن قتادة فهو ابن أبي عروبة لأنه يكثر من الرواية عن قتادة وسعيد إذا روى عن ابن عمر فهو سعيد ابن جبير أبو محمد الواليبي البربري وكذلك إذا روى عن ابن عباس وإسماعيل إذا وقع في السند البصري فهو إسماعيل ابن عليا ابن عليا قال ذا كان يحمله على علي يعني التامه بالنصب ولذلك قيل له إسماعيل ابن عليا يعني هم المتدينون ببغض علي رضي الله عنه من أنصار معاوية رضي الله عنه بالشام وإن من يوافقهم من حيث المبدأ, من حيث المبدأ إذن فبدعة القدر خرجت من البصرة ثم انتقلت لدمشق فكثرت القدرية في البلدتين والتشييع في الكوفة والنصب في الشام والإرجاء في الكوفة أيضا والتجهم في خرسان وهكذا يعني هذا هو الاغلب هذا هو الاغلب اسماعيل ابن عليا قالوا بأنه كان يحمل على علي يطعن فيه رضي الله عن الصحابه جميعا وكذلك عن ايوب السختياني واسماعيل اذا وقع في السند المدني فهو اسماعيل بن جعفر فهو دائما يقع في, في السند المدني واسماعيل اذا روى عن قيس اذار عن قيس طبعا القيس هذا هو اللي اللي كيحمل عفون. هذا هو كيحمل على على علي رضي الله عنه ماشي اسماعيل بن, بن عليا اما اسماعيل بن عليا لا مشي هو اللي كان يعني ناصبي انما الناصبي هو قيس بن ابي حازم قيس بن ابي حازم فالغلط مني انا هو اللي كان كيحمل على سيدنا علي هذا اللي كان يقال بانه كان ناصبيا اما اسماعيل بن عليا فاستخر الله يعني هذا مشي هو ناصب لا فلذلك إسماعيل إذا روى عن قيس ابن أبي حازم عن قيس بن أبي حازم فهو إسماعيل بن أبي خالد وإسحاق إذا قال أخبرنا فهو ابن إبراهيم بن راهوي وحفص بن عمر الحوضي يكثر من رواية عن شعبه بن الحجاج وعمر بن حفص بن غياث يكثر من رواية عن أبيه عن أعمش وأبو معمر في صحيح البخاري ثلاثة عبد الله ابن عامر المعروف بالمقعد وهذا على الإطلاق يأتي بكنيته وإسماعيل ابن إبراهيم وهذا من شيخ البخاري يعني أبو وكذلك أبو معمر عبد الله بن سخبارة وهذا يكثر عن ابن مسعود رضي الله عنه والإمام البخاري إذا قال حدثنا أحمد فلا أحد يجزم بذكر اسمه إلا الحافظ ابن حاجر وذلك لإحاطة علمه بالروايات لإحاطة علمي بالرواية فقد يكون أحمد بن صالح المصري الذي طعن فيه النساء بدون علم وطعنه كان ردا عليه أو أحمد ابن عيسى التستري أو ابن أخي ابن وهب طبعا وإن كان هذا أبعد لاحتمالة حتى قال بعضهم إن البخاري يروي عنه شيئا ولكن تثبت في هذه الحالة أو لا وكذلك أبو حازم إذا روى عن أبي وريرا فهو سلمان الأشجاعي مولى عزة الأشجاعية وأبو حازم إذا روى عن سالم بن سعد السعدي فهو سلامة بن دينار الأعرج وعبد العزيز بن أبي حازم يكثر عن أبيه وهو سلامة بن, بن دينار وعبد العزيز الدار وردي يروي عن أبي حازم سلامة بن دينار احيانا وعبد العزيز إذا روى عن أنس رضي الله عنه فهو ابن صهيب البناني البصري ومطرف إذا روى عن الشعبي فهو مطرف الكوفي ابن طريف الكوفي ومطرف إذا روى عن عمران فهو مطرف ابن عبد الله ابن الشخير البصري وعمران هو ابن حسين رضي الله عنه الصحابي المعروف ومنصور متى وجد في سند كوفي فهو منصور ابن المعتمر يعني هذا ابو عتفس السلامي الكوفي ومنصور إذا روى عن أمه فهو منصور ابن عبد الرحمن الحاجبي من أصحاب السدناء، وعطا إذا روى عن جابر رضي الله عنه فهو عطاء ابن أبي رباح المكي، وعطا إذا روى عن ميمونة فهو عطاء ابن يسار أبو محمد مولى ميمونة، وهمام إذا روى عن أبي رراء رضي الله عنه فهو همام ابن منبه وهمام إذا روى عن قتادة قتادة يعني فهو همام نوحي العع الععوزي. أو العودي هكذا يعني يشكل طارتنا هكذا وطارتنا هكذا وطبعا لا نحن في الأسماء قتادا هو من دعام المعروف هو مدلس وكان يرى القادر ومع ذلك فقال شعب كما سبقا قلنا كفيت كفيتكم تدليس هو مدلس كفيتكم تدليس ثلاثة قتادا والأعمش وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي ولا تضر عن آناتهم إذا كان الراوي عنهم شعبة، لأن هو الذي فائدهم كما يقول حافظ بن حجر لأن كثافة الشعبات تدليسهم رحم الله الجميع. المهم يحيى إذا روى عن وكيح فهو يحيى بن موسى البلخي، وحماد بن زيد إذا روى عن يحيى فهو يحيى بن سعيد الأنصاري، والزهري إذا روى عن عبيد الله فهو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتب المسعودي وإذا روى كذلك إذا روى عبيد الله عن أبي ررافة والمسعودي أيضا وعبيد الله إذا روى عن نافع مولى ابن عمر فعبيد الله هو العماري على الاختصار، وكذلك إذا روى إحياء ابن سعيد القطان عن عبيد الله فهو العماري كذلك وهو من ذرية عمر الخطاب كما هو معلوم وإذا روى أبو اليمان الحكم بن عن شعيب فالمراد به شعيب بن أبي حمزة الحمصي وإذا روى شعيب عن آنس رضي الله عنه فهو شعيب بن الحبحاب أبو صالح البصري وصالح إذا روى عن الزوري فهو صالح بن كيسان وعثمان بن أبي شيبة إذا روى عن جاريل فهو ابن عبد, أبن, عبد ابن عبد الحاميد الكوفي وأبو معبد إذا روى عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو أبو, معمد، أبو معبد ناقد مولى ابن عباس هو اشتار بهذه الكونية وعبد الله إذا روى عن مالك بن أنس إذا روى عن مالك بن أنس فهو عبد الله بن يوسف التنيسي الدمياطي ومالك إذا روى عن إسحاق في به إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري وابو معاويه إذا روى عن الأعمش فهو محمد بن حازم الدارير الكوفي هذا اشتهر بكنيته اشتهر بكنيته ثقه وكان رئيس المرجئه بالكوفه وكان يقول كل حديث اقول فيه حدثنا فهو ما حفظته من في المحدث وما قلت ذكر فلان فهو ما لم احفظه من فيه وقرا علي من كتاب فحفظته وعرفته هكذا قال كذلك الليث الليث ابن سعيد المصري إذا روى عن يزيد فهو يزيد ابن أبي حبيب والبخاري إذا روى عن زهير يعني مباشرة فهو زهير ابن حرب البغدادي أبو خيثمة الكبير وإذا كان زهير شيخ شيخ البخاري يعني بواسطة فهو زهير بن ابن معاوية أبو خيثمة الكوفي وكذلك إذا تقدمت الكون فيعرف بهذه الحالة أو تأخرت الكنة كذلك وقد يحتمل أن يكون زعير أن يكون زعير بن محمد إذا كان شيخا أن يكون زعير محمد إذا كان شيخا شيخي كل من هو شيخ البخاري إذا كان حبان فهو بالكسر مثل حبان ابن موسى وإذا كان شيخا شيخه وما فوق فهو بالفتح مثل حبان حبان بن عياد ومعاويه بن عمرو الأزدي اذا روى عن ابي اسحاق فهو ابراهيم ابن محمد الفزاري وابو اسحاق عن البراء رضي الله عنه هو عمرو بن عبد الله السبيعي المدلس وكذلك لاحظوا ولكن كفانا شعبه كما قلنا تدليسه وكذلك اذا وقع في السند الكوفي فهو السبيعي فهو السبيعي هذه فائده مهمه يعني في مثل هذه الأسماء يعني في معرفة اسماء رجال الحديث اللي كتكون مشتركه الاسم والكنيه او النسبه يعني في صحيح البخاري يصاح البخاري ولهذا السبب احببت ان اذكر هذا لان هذا هو محله هذا هو محله يعني اذا كان الاتفاق في الاسم متافقون كما قال الناظي متافقون لفظا وخطا متافق يعني فيكون في متافقين ولكن مختلفين في ماذا؟ في الذوات في المسمى هذا معنى فمثلا يعني متافقون لفظا وخطا متافق لاحظوا يعني أبثلة التي ذكرنا تشمل القسم الأول تشمل هذا القسم يعني بحال الخليل ابن أحمد قلنا ستة أشخاص هذم كاملين اشتركوا في اسم واحد ديالهم معروف هو شيخ الإيمان يعني سيبويه ثم أحمد بن جعفار ابن حمدان إذا أطلق أيضا فيشمل أربعة أشخاص وهذم كاملين كانوا في عصر واحد مثل هذه الفوائد التي نذكر يعني تبين لك الفرق بينهم انه متفق إذن كيف تفرق كذلك حتى عمر الخطاب رضي الله عنه يعني وجد بأن اسم عمر الخطاب يعني ينطبق ويشمل ستة أشخاص ستة أشخاص وإذن هذا العلم ينبغي أن يمعن فيه النظر الطالب العلم يعني لأن أهميته مهمة أهميته وفائدته مهمة جدا ومعرفته وأهميته قلنا مهمة جدا لأن كما يقول العلماء كبار العلماء وقع لهم خطأ في مثل هذا كبار العلماء ولذلك له فوائد من فوائده عاد المشترك المشتركين في الإزم اللا تظن بأنه, بانه ما واحد بانه ما واحد مع انهم ربما المشتركين قد يكونوا جماعه قد يكونوا جماعه قد يكونوا زوج المشتركين اثنين وقد يكون المشتركين جمعة حال اللي قلنا آنس مثلا قلنا آنس بن مالك هم عشرة أشخاص خمسة رواة أحد عشرة مارواش كما قلنا أيضا الخليل بن أحمد سته اشخاص هذو مشتركوا في هذا الاسم الاول ديال الشيخ السيباوي ايضا احمد بن جعفر بن حمدان اربعه اشخاص وكانوا في عصر واحد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سته اشخاص ستة أشخاص إذن هذا يعني ما تضرش على ان الاسم يعني المشتركين اسم واحد اسم واحد مع انهم جماعه هذا عكس المهمل المهمل كيخاف العلماء يظن طالب الواحد اثنين الواحد اثنين العكس اللي, هو اللي قلنا اللي هو المتفق كذلك من فوائده كتمييز بين المشتركين في الاسم كتمييز بين المشتركين فربما غيكون واحد ثقه والثاني قد يكون ضعيفا، قد يكون كذابا، وقد يكون مثلا، ولذلك إذا جبت جبتي يعني اسم واحد تفقن فيه، ولكن سلي جبتي يعني جعلت الضعف في محل الثقة أو العكس أو العكس فيأتي مثلا المحدث ويحكم على الحديث بالضعف والخطأ والمزلق اللي وقع بسبب الشك والظن بأن هذا الرجل هو الثقة وليس الضعيف أو العكس ولذلك لاحظوا المكي يشتركوا جديا الرواد في الاسم ويكونوا في عصر واحد وربما في بعض يشتركوا كشتركوا بعض شيوخ بعض شيوخ فهذوم إذا كانوا في عصور متباعده دامك وقشل الاشكال هذا كسعة ما كنت على هذا النوع هذا في إشكال وإنما الإشكال لما يكون متفقين في الاسم وكانوا في عصر واحد واشتركوا أيضا في الشيخ أو بعض الشيوخ هذا هو المتفق والمفترق اللي كانت كلموا عليه ولذلك العلماء كتبوا فيه مؤلفات فأنا أعرف كتابا للخاطب البغدادي وطبعا أنتم تعلمون أن الخاطب البغدادي ما تركش شيء فن في علم الحديث إلا وكتب فيه إلا وكتب فيه ولكن يعني كان عرف على أنه كتاب في الموضوع لكن لا هل للطبيع وقد قيل لي طبيع المتفق والمفترق اسمه المتفق والمفترق قد قيل لي قد طبيع كذلك الأنساب المتفقة هذا الأنساب المتفقة يعني مش أشمل بحال كتاب دي للبغدادي البغدادي يتكلم على المتفق والمفترق وبينما هذا الكتاب الأنسى المتفقة للحافظ محمد بن طاهر كيتكلم على المتفق فقط كيتكلم على المتفق فقط إذن هذا العلم يعني مهم جدا وهو من مزالق الأقدم كما قال بعض العلماء يعني كيوقع إشكال يعني في المتفق المفتارق طبعا وهذا التنافر ربما يوقع احتبأ بين الحديثين وهذا الإشكال ربما يوقع حتى بين الحديثين ماشي بالضرورة في العسما، فمثلا إذا وجد وجدنا مثلا يعني نقول ماشي تضارب يعني تنافر أو نقول اختلاف كيكون يكون مثلا واحد حادثي أمر بشيء الآخر ينهى عن شيء عن شيء يعني واحد مثلا الحديث لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا سفرة هذا حديث طبعا وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد هذا كيبيل لنا على أن المارا ما كيتحدش بنفسه وهذا كيقول كي لك لله اخصي تهرب من المجذوم فرارك من الأسد كما تفر من الأسد العلماء قالوا بأن وإن كان الحديثا الحديثا طبعا في صحيح صحيح وإنما كيف يمكن الجمع بينهم وبجوج بهم صحيح يعني قالوا الجمع يمكن يمكن وانتم كتعرفوا المراحل ديال الحديث اللي كيكون متعارضين ظاهرهم التعارض ظاهرهم التعارض كنشوفوا يعني مسألة الأصح والصحيح وكنشوفوا أيضا يعني الناسخ والمنسوخ يعني ولا سيما نرجع للتاريخ وكنشوفه أيضا الجامع وإذا ما يمكنش الجامع ذلك الساعة اختلف العلماء هل التوقف ام الاسقاط الإسقاط ما يمكن نسقطهم يعني نسقط العمل بهم أو للتوقف أو البحث يعني يعني مسألة هذه معروفة في الأصول لكن هذا نحن نجد الأحاديث يعني ظاهرهم التعارض كيف نقدرون نجمع بينهم قال لك العلماء يمكن الجمع الجمع بينهم ما في إشكال يعني المرض اللي كيتكلم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما كيسببش الإنسان بنفسه وطبيعي يعني يوكي الإنسان ولكن بمشيئة المولى مشي بمشيئة المرض يعني المرض ماشي هو اللي كيعدي الصحيح ولكن الله عز وجل هو اللي جعل مخالطة الأصحال المرضى هي, هي السبب باش كتوصل المرض للصحيح وينقله إليه فلهذا قال فر من الجذام أو المجذوم عناش الذي لا يتعدى بنفسه هذا معنى يعني فر من المجذوم الذي هو سبب فقط لتعديته إلى غيره هذا هو اللي يجمع بينه العلماء يعني ما تعتقدش بأنه هو اللي كيمرض أو لا بطبعه هو اللي كي يعديه. وانما هو هذا هو سبب فقط لتعديته إلى غيره لتعديه المرض إلى غيره وهذا النوع من الحديث اللي هو المتفق المفترق يعني قلنا الاحتراس فوائده الاحتراس حتى لا الشخص يعني حتى لا يظن أن الشخصين شخص واحد وحتى لا يظن أيضا أن الثقة ضعيف. والضعيف ثقه والضعيف ثقه اذا هذا هو النوع الثامن والعشرون المتفق والمفترق المتفق والمفترق والكلام فيه طويل ولكن نرجئه ان شاء الله الى الدوره الثالثه طبعا هنا جاء مساله الاسئله كالعاده مساله الاسئله كالعاده مثلا ما هو تعريف الحديث المتفق والمفترق يعني عرف المتفق لغة مصطلحة وعرف المفترق لغة مصطلحة ما هو مختلف الحديث ما أمثلته كيف يمكن الجمع بين حديث لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر وحديث فرم المجدومي فرارة كم الأسد وما فائدة معرفة هذا النوع من الحديث يعني المتفق المفترق وما حكمهما يعني شنو الحكم ديالهم واش هما ضعاف ولا على حسب ماذا على حسب الراوي على حسب الراوي اذا هذا هو ال... هذه الاسئله اللي تتعلق بهذا بهذا الفن اليوم هذا الفن اليوم طيب عندنا ايضا المؤتلف والمختلف المؤتلف والمختلف طبعا المؤتلف هذا كما قلنا في المتفق المفترق هو نفسه اسم فاعل من الائتلاف والائتلاف معناه تآلف اجتمع التآلف ولذلك يأمر الإسلام بالتآلف أي بالاجتماع ينهى عكس عن عكسه شنو العكس للتآلف النفرة النفرة تنافر والمختلف ايضا مأخوذ من الاختلاف يعني هو ضد الاتفاق ضد الاتفاق وهذا اسم فاعل أيضا المختلف بضم الميم وكسر اللام اسم فاعل وأما في الاصطلاح أن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الكوناء أو الأنساب خطا وتختلف لفظا وتختلف لفظا مطلقا عليش كنقوله مطلقا باش سواء كان الاختلاف يرجع الى اللفظ او النقط يعني في اللفظ يرجع الى النقط او الشكل الى النقط او الشكل هذا كيسميه المؤتلف والمختلف المؤتلف والمختلف يعني حديث كيتفق في سند اسم الراوي ولا النسب دياله ولا اللقب دياله ولا الكون يدياله ولا هكذا كي اتفق مع راوٍ آخر يعني كي يكون الخط مثلا واحد اسم واحد اتفق في الخط وربما قد يكون بعض الأحيان في الخط فقط دون اللف هذا مؤتلف من حيث الخط ومختلف من حيث اللف ثم قال فخش الغلط يعني انتخش الغلط فيه لأن هذا نوع مهم طالب الحديث ينبغي ان يعتني بمعرفته باش يسلم من ماذا من التصحيف باش ما يبقىش اصحاف في الاسماء ولا في الانساب ولا في الالقاب ولا في الكونه ولا في الكونه ان هذا النوع هذا لا يدخله القياس يعني لا قبله ولا بعده وما كاش شي حاجه كالدول عليه باش تعرفوا ما عندوش الضابط ما عندوش الضابط لو كان هناك ضابطية يعني باش يكون التوثق في النقل إذن ينبغي أن تعتني به جيدا إلا أن من العلماء من قالوا لا هذا ينقسم إلى قسمين هذا ينقسم إلى قسمين كي اللي عنده ضابط كي اللي ما عندوش ضابط يعني هذا كسم المؤتلف المختلف نعطيكم المثال كيف سبقنا سابقا بعض الأسماء حل أنس هما قد قد عشرة خمسة كذا وخمسة كذا كذلك الآن نعطيكم مثلا سلام محمد بن سلام بكندي أو عبد الله بن سلام سلام يعني إما أن تجدوه تجدوه بتخفيف اللام وإما تجدوه بتشديد اللام فمثلا سلام هذا بجديد الله سلام هذا بتخفيف الله او مسوار ومصور هو لاحظ هو المسوار يعني بكسر الميم وسكون السين مع تخفيف الواو والثاني العكس بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو يعني هذا ما كانش الشكل والضبط في زمن من كان يؤلف في علم الحديث فكان كيوقع كي لهم الإشكال كيوقع كي لهم الإشكال وكيوقع الخطأ كيوقع كي الخطأ بحال البزار البزار تصور انت لا تقرأ البزار ما كيلم النقاط ولا الشكل إذن كيف تقرأ البزار واش البزاز ولا البزار ولا البراز يعني ما تقدرش وإذا قلنا بان البزاز ولا البزار يعني ما الدالي فلهذا ما تطلق يعني البزاز إما بزاي وإما بر يعني الزاي الأخيرة طبعا أما اللولياء بحال بحال البزاز يعني بزايين زاي اللولياء والثانية أول البزار بعد الزاي والي ثم الراء ثم الراء يعني آخره را وهذا البزاز آخره زاي آخره زاي كذلك الثوري الثوري التوزي هذا ما تقدرش تفرق بينهم لان ما كاينش تنقيط انذاك ولا الشكل لان الثوري هكذا الثوري بالثاء والراء والثاني بالعكس بالتاء الزي. الزي ولذلك العلماء قالوا عندنا واحد ضابط يعني أو نقول واحد طريقة قالوا هما قسم قسم عنده ضابط وقسم عنده شي ضابط بل قالوا أكثر القسم الأول لا ضابط له ولكن كيف نضبطه لأنه انتشر كثيرا لا نستطيع ان نضبطه قال لك يمكن ضبطه بالحفظ والأخذ عن الشيوخ يعني ممكن أن تضبط كل, كل اسم بمفرده بالحفظ يعني كتحفظ على أن هذا إذا سمعت سلام روى في مكان كذا وكذا فهو بتخيف اللم وإذا في بلدة كذا وكذا فهو بتشديد اللم وإذا روى عن فلان فهو سلام بيتخفف اللم وإذا روى عن فلان فهو سلم هكذا يعني كي يحفظه العلماء ولهذا قسموا إلى قسمين ما له ضابط واللي عنده الضابط وما قسمان وما لا ضابط له ما له ضابط يعني مثلا كيكون منسوب إلى كتاب من الكتب إما كتاب واحد وإما الكتب يكون كتاب خاص أو كتب خاصة مثلا غنقولوا بحل قلنا سابقا فيما كنا نذكره محمد إذا وقع في صيحي وروى عن فولا ما المراد به شنو المقصود به وكنت نظمت هذا القصيدة طويلة في الموضوع ما تروى الحميدي إذا روى عن سفياني إذا روى الحميدي عن سفياني ما تروى الحميدي عن سفياني فهو ابن عيينة فاخذ بياني الحميدي إذا قال عن سفيان على الإطلاق فالمراد به سفيان بن عويينة قد بينت هذا ونظمتهم في قصيدة طويلة إذن فنقول الحميدي إذا روى عن سفيان على الإطلاق فالمراد به سفيان بن عويينة هذا كتاب خاص أو إلى كتب نقول مثلا كل ما وقع في الصحيحين والموطا يعني اسمه يسار يسار فهو بالمثنى ثم المهمله إلا إلا محمد محمد بن بشار محمد بن بشار فهذا بالموحدة ثم المعجمة, ثم المعجمة هذا النوع الأول هذا النوع الأول يعني يكون عنده ضابط يعني كان ضبطه بالنسبة لكتاب أو لكتب أو النوع الثاني ما كيكونش عنده الضابط يعني ما عندهش الضابط على العموم طبعا ما لا ضابط له على العموم مش بالنسبة لكتاب أو كتب خاصة حال قلنا مثلا سلام نقول سلام كله مشدد كله مشدد يعني مشدد اللام إلا أسماء خمسة لا أسماء خمسة ثم نذكر تلك الأسماء ثم نذكر تلك الأسماء فهذا يكون من واحد جيآ ما كينش ضابط وهذا اللي يكون القسمين اللي ذكرناه اللي يكون ما عندهمش ضابط هذه كثيرة وباش نعرفها قلنا نعرفها بالنقل هل غادي جي أسيد أو أسيد هل هو مصغر أو مكبر وبحال حيان وحبان او حبان او جيان اذن ما كيش اسم الشكل ولا التنقيط وهذا كيف يعرف يعرف بالنقلي والحفظي والضبطي والاخذي من افواه الشيوخ كذلك عندنا اللي كنضبطوه يعني وطبعا هذا لقلته نضبطوه في احد طرفي مثلا بحال عمارة وعمارة عمارة يعني اللي كيكون بضمين العين مع اللي كيكون بفتحها أو بكسرها أو بكسرها عمارة فهيقولوا كلها بالضم إلا عمارة الصحابي كذلك كيقولوا في السلام كله مشدد مثقل إلا عبد الله بن سلام الصحابي وكذلك مشغي هذهم خمسة بعضهم قال خمسة إلا عبد الله بن سلام الصحابي المعروف لنزل في حقه القرآن الذي أسلم وبعاته اليهود لكن قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا إلى اخره وابن سيدنا فلما اسلم باته وأيضا ابن أخته وأيضا جد أبي علي الجبائي وأيضا جد النفسي وأيضا جد السيدي يعني ووالد البيكندي يعني وسلام ابن أبي الحقيق وسلام ابن مشكان اليهوديان هذن بعضهم قال لك هذوم كلهم بيتخيف الله وأنا ما كيشمل شيء خاص الرواد فإذا قلنا خاص الرواد شيء وإذا قلنا الرواة والصحابة هذا كيف يشمل كتار من سبعه كتار من السبعة إذن كما قلنا أيضا أو نقول مثلا كل ما وقع في الصحيحين والموطع يعني من اسم حازم من اسم حازم حازم فكلها بالحاء والزايا المعجمة كأبي حازم الأعرج وجرير ابن حازم إلا خازم خازم فهو محمد بن خازم أبي معاوية أبي معاوية إذن وهكذا بهذه الطريقه تقدر تضبط في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج الى الحفظ والمعرفة والاخذ من افواه الشيوخ وطبعا أنتم تعلمون أهمية وثمرة وفائده هذا النوع من الحديث يعني اولا من مهمته كما قال علي بن المديني اشد صحف ما يقع في الأسماء لأنه شيء لا يدخله القياس ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده ولا بعده وطبعا الفائدة دياله هو باش تجنب الخطأ والغلط وما توقعش فيه هذا هو هذه هي الأهمية والفائدة والثمره التي تستفاد من قراءة هذا النوع وفهمه وضبطه وإتقانه وقد ألف فيه العلماء مؤلفات مثلا كالمؤتلف والمختلف اسم فاعل مؤتلف اسم فاعل ومختلف اسم فاعل لعبد الغني بن سعيد اكمل طبعا أنتم تعلمون أنه ل... لابن ماكولا وعلي الذيل لابي بكر ابن نقطة المعروف ولكن هذا النوع هذا في كلام طويل وقد أطلت النفسي في مواضع من كتاب قنص الشوارد غالية وكذا في دليل الفلاح شرح الفاظ المصطلح وكذا في كتابي أيضا شفاء التبريح شرح الفاظ التجريح يعني بينت هناك فوائد كيف نفرق بين المؤتلف والمختلف من المؤتلف والمختلف كذلك بينت أيضا كيف نفرق بين المتفق والمفترق ايضا جاء دور الأسئلة الآن مثلا ما هو المؤتلف لغة واستلاحة وما هو المختلف لغة واستراحة يعني من أحاديث وما حكمهما أذكر بعض الأمثلة وهل له ضابط أم لا أم هناك تفصيل أو هناك تفصيل وهكذا وهناك أيضا يعني فما ما هي فائدته وما هي أنواع أخرى منه وما هي أشهر المصنفات فيه أشهر المصنفات فيه مفهوم طيب إذن هذا فيما يتعلق بالمتفق والمفترق ومتى يحسن إيراده وما هي اهميته وفائدته ذكرناها مفهوم إذن هذا فيما يتعلق بماذا آه وقضية أخرى وهل له ضابط أم لا أو لو وهلا هو ضابط هذا فيما يتعلق بماذا بالمؤتلف والمختلف وكذلك سبقنا المتفق المفترق لان هذا هو التاسع والعشرون ونقف ان شاء الله على الثلاثون اللي هو حديث المنكر حديث المنكر ويليه الحادي والثلاثون المتروك المتروك يعني لك قل فيها المصنف ما واحد به الفرد وأجمع لضعفه فهو كرد ثم الموضوع وبه نختم إن شاء الله هذه المنظومه يعني المختصرة دون توسع فلذلك سميناها الحلل أو التوضيحات البسيطة على المنظومه البيقونية أو حل توضيحات على حل الفال البيقونية أو المنظومة البيقونية يعني هذا حل فقط يعني تفسير بعض الفاضه والتنبيه على بعض الأحكام التي تتعلق بعلم الحديث أو بمصطلح الحديث لأن هذه مقدمة صغيرة أو صغيرة تحدث فيها صاحبها عن الحديث الصحيح وشروطه وأنواعه كما تحدث عن الحديث الحسن وشروطه وأنواعه وتحدث عن الحديث الضعف وهو عكس الصحيح والحسن وكذلك عن المرفوع وتحدث عن المقطع تعريفه وأنواعه والمسند وتحدث عن المتصل وتحدث عن المسلسل وأنواعه والعازيز وطبعا من جهة التعريف ومن جهة الأنواع والمشهور من جهة التعريف ومن جهة الانواع ثم المعنان من جهتي التعريف ومن جهة الانواع والمبهم كذلك ثم العالي من جهتي التعريف ومن جهة الانواع ثم بعد العالي النازل نازل لغة والصلاحان وكذلك الانواع ثم الموقوف الموقوف نسمه ما قيل في الانواع السابقه تعريفا والمرصال تعريف وأنواع وذكر بعض المراسل التابعين وكذلك الغريب لغة واستلاحا والمنقطع لغة واستلاحا والمعضال لغة واستلاحا والمدلس لغة واستلاحا والشاذ لغة واستلاحا والمقلوب لغة واستلاحا والفرد لغة واستلاحات طبعا دائما مع الأنواع إذا كان ينقسم والمعل أو المعلل أو المعلول كما سبقا قلنا يعني من جهه اللغة ومن جهه الأنواع والمضطار من جهه اللغة ومن جهه الأنواع والمدرجات يعني بأنواعها الثلاثة مع التعريف والمدبج أيضا لغة والسلاحة ثم المتفق والمفترق ثم أخيرا المؤتلف والمختلف وبقي لنا أنواع ثلاثة فيكون العدد الثاني والثلاثون يكون العدد الثاني والثلاثون باش يكون على الأشحاء يكون, يكون الثاني والثلاثون يعني هذا العدد اللي أشرنا إليه في أول المقدمة أو أشر إليه المصنف حيث قال رحمه الله تعالى أبدأوا بالحمد مصلي على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث. أقسام الحديث كل هذه التي ذكرنا يعني الصحيح بنوعي والحسن بنوعي والضعيف والمرفوع والموقف والمقطوع والمسند والمتصل والمسلسل والعزيز والمشهور والمعنعن والمبهم والعالي والنازل والمرصل والغريب والمنقطع والمعضل زين والمدلس والمدلس والشاذ والمقلوب والفرد والمعلن والمضطرب والمدرج والمدبج والمتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف ثم المنكر والمتروك الموضوع لن ينبغي الطالب ماشي غير يحفظ هذه الانواع نظما فقط بل نفرا هكذا ويمر بها مره الكرام ما يدل على أنه قد حصل هذه المنظومه مفهوم مفهوم